بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنواصل أيها الأحبة في قراءتنا من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم وقد وصلنا إلى سورة الحاقة تفضل الشيخ محمد بن عبد الحمد العميسي تفضل حبيضك الله بسم الله سورة الحاقة مكية من مقاهي الصورة حتمية وقوع القيامة تأكيدا لصدق القرآن ووعد للمؤمن بالفرحة وعيدا للمكذبين بالحسرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحق يذكر الله ساعة البعث التي, التي تحق على الجميع تحق ثم التي تحق على الجميع ثم يعظم أمرها بهذا السؤال أي شيء هي الحاقة وما أعلمك ما هذه الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذب الثمود هنا قاعدة يقول العلماء في قوله كما قال سفيان بن عيينة إذا قال وما أدراك فإنه قد أعلمه وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه يعني في قوله وما أدراك ما الحاقة تفسيرها ما بعدها كذب الثمود وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وما أدراك ما القارعة يوم يكون اما في قوله وما يدريك لعله يزكى الزكى فانه لم يعلمه نعم كذبت ثمود, وقو كذب ثمود وقوم صالح وعاد قوم هود بالقيام التي تقع الناس من شده أهوالها فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهوم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية, بلغت الغاية في القسوة عليهم بلغت الغاية نعم بلغت الغاية في القسوة عليهم سخرها عليهم سبع ليل وثمانية أيام حشوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. أسره الله عليهم مدة سبع مدة سبع ليل مدة سبع ليال وثمانية أيام تفنيهم أو تفني تفنيهم عن بكرة عن بكرة أبيهم. أترى القوم في ديارهم هل كمصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم, كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخر ساقطة, ساقطة على الأرض باليه؟ فهل ترى, لهم من باقية فهل ترى لهم نفسا باقية؟ بعدما أصابهم من العذاب؟ من فوائد الآيات الصبر خلق المحمود اللازم للدعاء وغيرهم. التوبة تجب ما قبلها وهي من اسباب اصطفاء الله العبد ويجعله من عباده الصالحين تنوع ما يرسله الله على الكافر والعصاه من عذاب دلاله على كمال قدرته وكمال عدله سبحانه كمال عدله نعم وكمال عدله مم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه وجاء فرعون ومن ومن قبلهم من الامم والقراء التي التي عذبت بقلب عاليها سافلها عاليها سافلها وهم قوم لوط بالافعال الخاطئة من الشرك والمعاصي فاصور رسول ربهم فاخذهم اخذ تروابيه فعصى كل منهم فعصى كل منهم رسوله الذي بعثه الذي بعث الي الذي بعث اليهم إليه وكذبوه اخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم ان لما طوى الماء حملناكم في الجارية إن لما, إن لما تجاوز الماء حدوا في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا فكان حملا لكم لناجعلها لكم تذكرت وتعيها أذن واعية لنجعل السفينة وقصة لنجعل السفينة وقصتها موعزة يستدل بها على إهلاك أهل الكهف وإن جاء أهل الإيمان وتحفظها أذن حافظة لما تسمع فإذا نفخ الصور نفخة واحدة فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ووفعت الأرض والجبال فدكتا دقة واحدة شديثة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها وانشقت السماء فهي يوم اذ واهيه فيوم وقعت واقع وانشقت السماء فهي يوم اذ واهيه فيوم يحصل ذلك كل فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامه وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها فهي من ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أطرافها وحافتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم ثمانية من الملائكة المقربين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله لا تخفى على الله منكم خافية أي كانت بل الله عليم بها مطلع عليها فأم <تصفيق> في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين في قوله يومئذ هل هي صفة كاشفة أو أنها صفة مؤثرة بأن حملة العرش يوم القيامة يكون ثمانية أما قبل يوم القيامة فقد يكون أقل من ذلك فحصل الخلاف بين هنال والراجح أن هذا مختص بيوم القيامة لأنه ثبت في بعض الآثار أن حملة العرش في هذه يعني في هذا الوقت أربعة وصح إسنادها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نعم فأما من أوتيت كتابه بيمينه فيقولها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فأما من أعطي كتابا فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة خذ اقرأوا كتاب أعمالي إني علمت في الدنيا إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي، فهو في عيشة الراضيه فهو في عيشة راضية لما يراه من النعيم الدائم في جنة عالية قطوفها دانية، في جنة الرفعة المكان والمكانة، أمرها قريبة من من يتناولها. كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يقال تكريما لهم كنوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه لما قدمتم من أعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِنَا حِسَابِيَهُ أعد أعد أما من أوتيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أعطي كتاب أعمالي لما فيه من أعمال السيئة المستوجبة العذابي ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا, يا ليتنا كانت القاضية يا ليت, يا ليت الموتة يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا قابت أني حجتي وما كنت أعتمد عليها عليه من قوة وجاه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسنقوه ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه ثم أدخلوه, ثم أدخلوه النار ليعاني حرها ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحف غيره على إطعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم، فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، من فوائد الآيات المنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر، إطعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار، شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح، ولا طعام إلا من رسمين لا يأكله إلا الخاطئون وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أقسم الله بما تشاهدون وأقسم بما لا تشاهدون هذه كنا قوله فلا أقسم هذه لا لا تعمل النفي وإنما أتي بها للتأكيد على القسم وهذا أسلوب من أساليب العرض العرب المعروف إن هو رسول كريم إنه القرآن لكلام الله يكله على الناس رسوله الكريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظر الشعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وليس بقول كاهن فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون تنزيل من رب العالمين ولكنهم منزل من رب الخلائق كلهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين انتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب فما منكم من أحد عنه حاجزين فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم وإنه لتذكرة للمتقين وإن القرآن لمعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّ ال... وَإِنَّ التَّكذِيبَ ليست أن شيخ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ أن من وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِن بَيْنِكُمْ مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين و التكذيب بالقران ندامه عظيمه يوم القيامه و لحق اليقين وإن القرآن القران له حق اليقين الذي لا مليتها ولا ريب انه من عند الله فسبح باسم ربك العظيم انزه ايها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم سمح الله سمح الله سمح الله سمح الله والنعيم المصدقين بيوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع التفسير دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا هو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة للكافرين ليس له دافع للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده من الله للمعارج من الله العلوي والدراجات والفواضل والنعم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصعد إليه الملائكة وجبير في تلك الدرجات في يوم القيامة وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه نحن قريبا واقعا لا محاله يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل قريب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشكور بنفسه من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه الصبر جميل الذي يحتسي الذي يحتسب فيه الذي يفتسب فيه الأجر من الله ولا يشكو لغيره تبصرونهم يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ بدني يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه ومع ذلك لا يسأل أحد أحد لهول الموقف يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ويفتدي بزوجته وأخيه ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار كلا إنها لضاء نزاعة تدعو من أدبر وتولى ليس الأمر كما تمنى هذا المجيم إنها نار الأشرة تلتهب وتشتعل تفصل جلد جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها وشتعلها تنادي من أعرب الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل نعم يا و... نعم هل انقطع الصوت تسمعني يا شيخ نعم يا شيخ ايه ما انقطع الصوت عندنا الحين تسمعني يا شيخ اي اسمعك اسمعك انا لنعيد نتكلم ان من قولي تدعو من ادبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق شديد الحرص إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إذا اصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر وإذا اصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثيرا المنع لبذله في سبيل الله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على صلاتهم واضبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين في اموالهم والذين في اموالهم نصيب محدد مفروض يدفعونه للذين يسالهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان حرم الرزق حرم الرزق لاي سبب كان والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجاد الله كل بما يستحقه. وهذه لا يبع العلم قالوا أنها ما دام أنها حددت حق معلوم فيراد بها الزكاة فيراد بها الزكاة. واختلف أهل العلم هل هناك حق سوى الزكاة في مال المسلم؟ بعضهم أجاز أن يأخذ من مال المسلم بعض الحاجة واستدلوا بآية الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قالوا فهذه أطلقت لكن الصحيح أن ما أطلق في سورة الذاريات قيد بسورة المعارج حق معلوم ويحمل المطلق على المقيد والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجاد الله كل بما يستحقه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم من عذاب ربهم خائفون مما قدموا من أعمالهم الصالحة. إن عذاب, لا إن عذاب ربهم مخوف, مخوف لا يأمنه عاقل إن عذاب ربهم مخوف عاقل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها إن فواحش إلا من زوجاتهم أو ما ملكم للإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فيما دونه فما دونه أو فما دونه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لما عليهم من الأموال والأسر وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة, قرابة ولا عداوة فيها والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمئنينة ولا يشغلهم عنها شاغل أولئك في جنات مكرمون أولئك المنصوفون بتلك الصفات في جنات المكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم ينبغي للمسلم والمؤمن أن يبحث عن هذه الصفات في القرآن الكريم فآيات سورة المؤمنون وآيات سورة المعارج وآيات سورة الرحمن وآيات سورة الذاريات التي تذكر وآيات سورة الفرقان التي تجمع كثيرا من الصفات التي يحبها الله ينبغي للإنسان أن يتأملها كثيرا ويتدبرها لكي يعمل ما فيها نعم فهنا ذكر صفات كثيرة مما يحبه الله سبحانه وتعالى من أداء الصلاة والزكاة وحفظ الفرج والأمانة وإقامة الشهادة والعدل هذه كلها مما يحبه الله سبحانه وتعالى وأعظمها أيضا التوحيد الذي يقول والذين يصدقون بيوم الدين فهذا إقرار بالإيمان والتوحيد مال الذين كفروا قبلك مهتدين. ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكفير بك عن اليمين وعن الشمال عزيم. وحيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات. أيط مع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم. يأمل كل واحد منهم أن يُرفَله الله جنة النعيم، يتنعم بما فيه مما فيها من النعيم المقيم، وهو باق على كفره. كلا، إن خلقناهم مما يعلمون. ليس الأمر كما تصوروا. إن خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ما إن حقير، فهم ضعفاء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كيف يتكبرون؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أقسم الله برب أقسم الله برب المشارق الشمس والقمر إنا لقادرون من فوائد الآيات شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا ينجو منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا الصلاة من أعظم ما تكفر ما تكفر به السيئات في الدنيا ويتوقى بها من النار الآخرة الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح ألا أقسم برب المشارق والموارب إنا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أقسم الله برب مشارق الشمس والقمر إنا قادرون على تبديلهم بغيرهم من من يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يعدون به في القرآن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من القول سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم, أبصارهم تغشاهم ذله. ذلك هو اليوم الذي كانوا يعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به سورة نوح مكية من مقاصد السورة صبر وجهاده وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين والدقيقة يا شيخ محمد دلوقتي. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم التفسير إن أبعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومهم من قبل يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله قال يا قوم إني لكم نذير مبين قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ومقتضى إنذار لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تحركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واشنى بنواهيه وأطيعون فيما آمركم به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله لا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون انكم ان تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد ويطيل امد امتكم في الحياه الى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليهم من الشرك والضلال قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا بالسمرار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب, سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم يمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا ثم إني يا رب دعوتهم على ما إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسرتوا إسراءا خفيا ودعوتهم بصوت منخفض منوعا منوع لهم أسلوب دعوتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت لهم يا قوم يطلبوا من ربكم بالتوبه إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده من فوائد الآيات خطر غفلة عن الاخره عبادة الله وتقوى السبب لغفران الذنوب الاستمرار في الدعوه وتنويع اساليبها حق واجب على الدعاه يرصين السماء عليكم مدرارا فانكم ان فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما كلما احتجتم اليه فلا, يصيب فلا, يصيبكم فلا يصيبكم قحط ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويعطيكم بكثرة أموال بكثرة أموالا وأولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون وتسقون زروعكم ومواشيكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما شأنكم يقوم لا تخافون عَظَمَةَ الله حيث تعصونه دون مبالاة وقد خلقكم طورا بعد طَوْرٍ من نُطْفَةٍ فعلقة فَمُضْغَةٍ ألم تروا كيف خَلَقَ الله سَبْعَ سماوات طِبَاقًا وجعل القمر فيهن نُورًا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء وجعل القمر في, سماء في السماء الدنيا منه نضياء لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة والله أنبثكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح يا رب إن قوم عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت, الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا ومكروا مكرا كبارا ومكر الاكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقال لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ود ولا شواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا رب, ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالاصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موته مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نكذونهم من الغرق والنار فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح لما أخبره الله أنه ليؤمن من قومه إلا من قد آمن يارب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدوروا أو يتحرك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك ربنا إن تتركهم وتمهل وتمهلهم يضلوا عبادك المؤمنين ولا يلدوا إلا صاحب هجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارى ربي اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر المؤمنا والمؤمنات ولا تزل الظالمين لأنفسهم من الكبر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا من فوائد الآيات لاحظوا الآن دعاء نوح عليه السلام على قومه لابد أن نعلم أنه بعد أن تيقن أنه لن يؤمن أحد إذا قال الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتسم ما كان يفعلون فحين ذلك دعا عليهم بأن يهلكهم الله وهذا خير لهم لأنهم دام أنهم لن يؤمنوا فبقاؤهم في الارض فبقاؤهم في الأرض زيادة في الإثم والشر وهذا يزيد عليهم العذاب. فكان دعاء نوح خيرا لهم مع كفرهم. لأنهم إذا أهلكوا فإنهم لن يعني لن تحصل منهم كثرة المعصية فيزيد عليهم العذاب يوم القيامة. وقد نبه على هذا المعنى اللطيف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين ذكر الموتى فقال هو خير للمؤمن والكافر قال أما المؤمن فإنه يفرح بلقائه ربه وأما الكافر فإنه, فإنه تقل عليه أو يقل عليه حمله من الذنوب والمعاصي نعم من فوائد الآيات الاستقرار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد دور الأكابر في إضلاع الأساغر دور الأكابر في إضلال أساغر ظاهر مشاهد الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة سوره الجن مكية من مقاصد الصورة تسديق نزول القرآن وأنه من عند الله من خلال إيمان الجن به وابطال مزاعم المشركين فيهم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمى نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا التفسير قل أيها الرسول أمتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءة القرآن جماعة من الجن ببطن نخله فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما نقوءا معجبا في بيانه وفصاحته يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وآمننا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه وَأَنَّا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأننا حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أنه له صاحبة وولدا فصدقنا قولهم تقليدا لهم وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر فهي قومه فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن سبحان الله وهذا دليل على أن من تعلق بشيء دون الله ووكل إليه وحصل منه الضرر ولذلك للإمام ابن القيم كلمة عجيبة في هذا يقول فيها أن من أحب شيئا دون الله سبحانه وتعالى حبا زائدا على قدره عذبه الله بذلك الشيء فأولئك كانوا يعودون بأولئك لكي يحموهم قال فزادوهم رهقا شاء الله السلام عليكم. وَأَنَّهُمْ ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن الإنسى ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته الحساب والجزاء وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن طلبنا خبر السماء هو السماء ملئت حراصا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي ك... الذي كنا نقوم به وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل ما... كل من يقرب السماء وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدا أن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقعاً استمع منها ما يتداوله الملائكة، فنخبر به الكهنة من أهل الأرض. وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد ناراً مشتعلة معدة له. فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقت. وأننا لا ندري أشر أريد منهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة أريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا فقد انقطع عنا خبر السماء وهذا من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى حيث لم ينسبوا الشر إليه وإنما نسبوه إلى فعل لم يسمى فاعله لكن عندما ذكروا الخير نسبوه للرب سبحانه وتعالى فقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وقد رد هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى في كلام إبراهيم قال الذي هو يطعمني ويسقين ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين لم يقل والذي يمرضني ويشفين تأدبا مع الله سبحانه وتعالى حيث لا ينسب إليه شيء مما يعني يكون في ظاهره شر أو شر كقول الله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيان وكفرا قال فأردنا فنسب الأمر إليه لأن المسألة القتل فيها في الظاهر شر فلما كان أيضا في العمل الخيق قال في الغلامين اليتيمين ويظهر الكنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما نعم وأن ض... من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة و انا بنا نُعْجِزَ أن نعجز الله في الارض ولن نُعْجِزَهُ هَرَبًا نعجزه هاردا و انا اللَّهَ أن سُبْحَانَهُ نفوت الله سبحانه اذا ارادت بنا امرا و انا فوت هارب لي حاطتي بنا و انا لم فَمَن يؤمن بربه فَلَا يخاف بخسا ولا رهقا وأن لما, سمع لما سمعنا القرآن الذي يهدي الَّذِي يَهْدِي أقوى هِيَ به فمن يؤمن بربه فلا يخاف فَلَا يَخَافُ ولا إثما وَلَا إلى آثامه السابقة من فوائد الآيات فَوَائِدِ القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم الاستغاثة بالجن من الشرك بالله ومعاقبة فاعله بضب مقصوده في واتقان الكهانه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم من ادب المؤمن ان لا ينسب الشر الى الله وان من المسلمون ومن القاسطون أمن اسلم فاولئك تحروا رشدا وان من المسلمون المنقادون لله بالطاعه ومن الجائرون عن طريق الخص والاستقامه فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما الجائرون عن طريق القسط والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقدوا به مع أمثالهم من الإنس القاسط ظالم والمقسط عادل ولذلك هذا من باب قسط أي ظلم وأقسط أي عدل فذاكر قسط فهو قاسط وأقسط فهو مقسط نعم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا وكما اوحى اليه انه سمع نفر من الجن اوحى اليه انه لو استقام الجن والانس على طريق الاسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله وما كثيرا ومدهم من عمل متنوعه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوا ونستعلم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا لنختبرهم فيه يشكرون نعمة الله أن يكفرونها من يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحمله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد له سبحانه لا لغيره فلا تدعو مع الله فيها أحدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيع وبيعهم واختلف وبيع. أهل العلم في المقصد المساجد هل المقصد منها المكان الذي يسجد فيه لله أو المساجد أي السجود نفسه والصلاة وعلى قولين وكلاهما صحيح فإن المساجد مكان السجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وأيضا السجود نفسه لا يكون إلا لله سبحانه والذي يرجح معنى السجود قوله تعالى بعدها فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ببدا وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليهم من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن سمع. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل أيها الرسول هؤلاء المشركين إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان قل اني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم ولا املك جلب نفع منعكم الله اياه انظر يعني انظر حال هؤلاء الجن يعني سبحان الله بلقاء واحد حصل لهم من البيان والكلام والنداره الشيء العجيب اولا انهم اقبلوا على الخير انظر كاد الجن يكونون متراكمين عليه أقبلوا على هذا الخير يستمعون يتدبرون يتأملون فمجرد ما حصل هذا الاستماع بعد ذلك عبروا عما استفادوه من هذا اللقاء المبارك في سماع كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك يا أفضل ما يوعظ الناس به هو كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان احيانا قد يقع في نفسه أنه سيتكلم بكلام جيد و والله لن تصل الغاية في الموعظة مثل أن تعظ الناس بكلام الله سبحانه وتعالى نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا قل لهم لن يجيني من الله أحد لن عصيته ولن أجد من دونه ملتج أن ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لكن الذي أملكه, أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم من يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فخير العاشر رضاه الجنة. واصل واصل. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفنا ناصرا قل عددا. ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من عذاب حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل اعوانا من أقل اعوانا من أقل. من أقل قل إن أدري أقريب من ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا قل أيها الرسول هؤلاء المشركين الممكنين البعث لا أدري أقريب ما توعدون من عذاب أم أنه, أم أنه له أجر لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على ويبه أحدا وسبحانه عالم الغيب عالم كله لا يخفى عليه منه شيء فلا يطلع على, على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الا من ارتضاه سبحانه من رسول فانه يطلع على ما شاء يُرسل من بين يدي الرسول حرساً من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرس غير الرسول على ذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا رجع أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية وحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما فلا يخف عليه من ذلك شيء وأحصى علدا كل شيء فلا يخف عليه سبحانه شيء من فوائد الآيات الجور سبب في دخول النار أهمية الاستقامة في تحصين القاصد الحسنة خفض الوحي من عبث الشياطين. لذلك الله خير شف محمد وكتب الله لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم